لله علينا أفضل نحن معشر العصاب أول فضل السفر وما منا من أحد إلا ويعلم أن الله ستره اللهم استر واجعل تحت السفر ما تحب لطالما سترت على ما تكره ولأجل هذا سمى نفسه السفير جل جلاله ليس هذا فقط بل رتب على من يراك وأنت تعصي فيستر عليك قال سأشتره يوم القيام وأنت أخذ أما أنه لو شاء أما أنه لو شاء لم يفضح في حرفكم ولا في المدينة ولا في الدولة أما أنه لو شاء وفعل لو شاء لجعلني وإيات بعد المعاصل سويناها ما نرفع روحنا هذه فتاة تخرج مع زميلها وصاحبها ثم تعود تضحك والله جل جلاله يغار من فوق عقل وينومها ما كأنها سوت شيء ولا أذنبت ولا فعلت أي شيء وتكلم بعد الذكر الأمور الطلعة ولا كأن الله جل وعلا قد عصم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 مستواك أقل من مستوا حذاء سبحان الله هل رأيتم الله جل جلاله إذا أراد أن يذل أحد كيف يذله هل رأيتم الستير إذا هتك الستر ما تضحى في حركه تضحى في الدنيا والله ما تتصل عليه زميل لي من بريطانيا يقول جائني إيميل من عندكم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 لكن المسألة من تأتمنى أن يفضحها الله جل وعلا ويفضحها هو ما زل فيها في بيتها خرجت معه والله جل جلاله يغار المسألة نهب هنا المسألة ملايين تداول الصور والله وعد أن يوقفنا جميعا والله الذي وعد لا يخلف الميعاد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 للذين لن يفضحوا وهو يراهم فهل هم منتهون قدمها الله جل وعلا عذر لكل عائلة ما تدري وان بنات رايحة فهل هم منتهون